بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من إِلَّا هَاتُهُمُ إِلَّا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون صبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من وَبِالْأَيْتَامِ ٱلَّذِينَ نَزَلُوا۟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَأِطْعِمْ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ للكافرين عذاب نليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما وَاللَّهُ الله نَسِيمُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى ثلاثة اللا هو رابعهم ولا خمسة اللا هو ولا ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُنَجِّوُونَ نَفْسَهُمْ مِمَّا عَمِلُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ الرَّسُولُ وَإِذَا جَاءُوا كَحَيِّكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ أَو لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ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 جوامن الشيطان ليحذن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل فسحوا في المجلس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين يَعْمَلُونَ خُبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقَةً ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله صبير بما تعملون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 شديدة إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا جاء اولىك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا يَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا الشیطان أولئك في لذلين كتب الله لأغلبن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم لا ويتب في قلوبه مليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك